أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَدِسَ مِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلَّا اللَّهَ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَارُكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الذين يظهرون منكم من نساءٍ ما هن أمهاتهم إن الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فتحرير رقبه من قبل ان يتم نساء ذلك تنعظون به والله بما تعملون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 وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد عزلنا آيات بينات ولل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 ولا خمسة من هو وسادس ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نوه عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون ويتناجون بالمثل والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك وإذا جاءوك حي بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا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 ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً وليس بضارهم شَيْئًا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمن.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 أأشفقتم أن تقدموا بين يدي جواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة, فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بمنه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 119. وصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين 110. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم. يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء.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 في الاذين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما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 تتدرين تحت الانهار تدري من تحت الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوه عنه و عنه